ش ق ك ل الهدى شركه دعويه أ ق ر ل ا إن غير س ب ح ط و ي ل ه ذ ا س م ر ض ك و ت ت ب ل إليه ت م ا ل ا موسوعه النابلسي ا وذرهم للعلوم ا ا ل ه م س ل ا م ي ه لدينا ن ا أ ك موسوعه ذ ا غصة ع ذ ا ب أ ل ي س ي و م ت ل ج ف ا ل أ ر ض و ا ل ج ب ا ل و ك ا ن ت ا ل ج ب ا ل ك ث ي ن ى ع ل ي ك م كما أ ر س ل ن ا إ ل ى فرعون ر س و ل ا ف ع ص ر ف ع و ن ا ل ر س و ل فأخذنا